ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اننا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها تهم الأنهار يحللون فيج من أساير من ذهب يحللون فيج من أساير من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق 117. فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا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 126. أعثر منك مالا وأعز نفرا